الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم غفرة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 والله الذي أرسل الرياح فتفير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النسور من كان يريد فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكنون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من ترابا ثم من نقفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنفى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر منه عمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يصير